أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصبر قلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم لا يراجعون يا بني إسرائيل اذكرو نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين.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 وَإِذْ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم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 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 بعد موتكم لعلكم تشكرون. عليكم الغمام وأزلنا عليكم المن والسلوى. قولوا طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلنا دخلوا هذه فَكُلُوا فكلوا منها حيث شئتم ردا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 مايب ما كانوا يفسقون